Hayya 'ala s-salah Hayya 'ala s-salah حي على الخلال الصلاة خير من النوم الصلاة Allah ekber Allah ekber Allah Allah